يا ايها الذين آ م ن و ا ان جاءكم فاسق بنبا فتبينوا, فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتمنا به واعلموا ان فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم ولكن الله عذب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم ولكن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 أم فان فات فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا ان الله يحب المقسطين ن إ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 ولا نساء ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلهزوا أ ن ف س ك م ولا ت ن ا ب ز و ا ب ا ل أ ل ق ا ب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 ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب أ ح د ك م أ ن ياكل ل ع م أ خ ي ه ميتا فكرهتم واتقوا الله إ ن الله ت و ا ه رحيم يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا ا ان اكرمكم عند الله اتقاكم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 يمنون عليك ان اسلموا ولا ل تهنوا علي اسلامكم بل الله يهن عليكم ان هداكم للايمان ان كنتم صادقين إن الله غيب ا ل س م ا و الله ت و ا أ ر ض و ا ل بصير ب م ا ت ع م ل و ن